Ya علي ويا هني تلاقيه بعد ضرب متين ويصيع دني ناقيه لا تدل صوب العلق ومي وراقيه كل العائلة العباس مش تاجع عنا عنا عنا على الخيام تربة عنا عنا عنا فرغم ما يحب واحد يا علي بغربه سبي سبي يا علي ثاني سبي سبي بالعب مقيدين سبي سبي شدة من تظراتي <تصفيق> يا علي أتمن على تل يا علي اخبرني بس نسوا شمور بس يا عقي قرني اصعب موقف من الذكري سرني وحدات كل الآخرة عيني اعبرني حمينا الذونه عن ما عن ما عن سوى ونا ويضربونه عن ما عن ما عن ganih solat ياش الغالي صار رد شوف غير بعيده ترى اللي انتظر الفاقد ايش بيده كل ليل قلب دغري ايش دوي يانا بعمر ما يخلف مواعيد قلب قلب قلوب قلب إشتم سهم شاعيل قلب قلب قلوب بيحسر على بو فاضل قلب قلوب قلوب صحيق ماي غريب غريب والرمح يحمن شاله غريب غريب على الخيام ضل عليه غريب غريب يلهجيب كلمة